بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وارجز فاهجر ولا تمنن تستكبر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 وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا ومهدت له تمهيدًا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدًا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 عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملاكث وما جعلنا عدتهم إلا فتن للذين كفروا ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب. ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانه ولا يرثى بالذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون ول يقول الذين في قلوبهم ما رضوا ماذا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 قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن قائم المسكين وكنا نخرض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتال اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة مغرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى صفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة